دينا القصة دي اللي موجودة في the human budget هو هنبدأ ايه؟ نتكلم عليه ومو حاجة حاجة نتكلم فعلا إخدنا اول كاتجوري منهم اللي هي, آه... اللي هي الـ as او الـ aminotransfer الـ As-t والـ A-L تمام؟ قولنا الـ as اللي هو ايه؟ هان الـ As-t aminotransfer الـ a هو ايه؟ هان الانين aminotransfer اللي هو g o في معقولة الأخرى يعني. تمام وفهمنا بيعمل ايه من شرحناها قلنا ان هو بينقل من الكيتو اسيد للامين جروب من أسد إيه؟ اللي عمينو أسد اللي كيتو اسيد ليه الالفه امين اسيد للالفه كيتو اسيد طيب هخش بقى في الجزء ال اللي, اللي في التارجت اللي بنقوله اللي هو الكلينيكال ديشن بتاعها هو بيعمل ايه الاي ال تي جي اس تي دولت اصلا منين فانا هتكلم الاول على الاي ال تي المنشا بتاعه الاساسي ايه قلنا تقولوا ان تقول ده, ده مالوش علاقه الليفر المنشا الاساسي بتاع ال اي ال تي الليفر طب لما تحصل لي مشكله في الليفر يعني هو ال اي اللي بيصنع الليفر ولا اللي بيصنع ال اي حصلت لي مشكله في الليفر يبدا يحصل ايه بدأ يحصل حلل في الهيباتوسايتس بتاع الليبر بدأ الخلايا دي تتضمر وتطلع الحاجات الكمبوننس الجواها كلها بدأت البرميبولتي بتاع الخلايا مش ديونها أسباب ديادة الانزاينز في السنو ها؟ الصور بتاعتي قلناها مولنفات برض الخلايا بدأت تتكسر وتطلع الكمبوننس بدأ البرميبولتي بتاع الخلايا تتنخبط لداخل إين والكلام دا كله فهيبدا بناءا عليه يظهر لي كميه اي ال تي من الكميه المعتاده في السيره يعني لما اجي اعمل تحليل دم في السيره وايش في ليه ال تي هلاقي كميه كبيره كميه من ايه من النورمال حسب كل معمل قلنا بيبقى حط الريفرنس رينج بتاعه في معمل اكتر من 12 في معمل لحد 30 في معمل لحد 60 كل معمل ايه بس الغالب بيبقى في رينج 30 ل يعني الـ 12 قليلة شوية و الـ 60 قليلة كل المعامل ايه اغلبها فرنج الـ 30 والـ 40 طب لو عالية عندي ما هي, ما هي الارتفاع بتاع الـ, الـ ده برضو درجات الارتفاع بتاع الـ نفسه ما هواش واحد يعني واحد مثلا الـ, الـ بتاعه مية مش زي واحد الـ LT بتاع صح؟ ده بيديني اندكيشها اللي ايه؟ في كلام وديحكي ليه؟ عيد بقى مش كل مرة, مرة اقول كلمة ليه؟ لو في واحد سيروم اللي تي بتاعه ما هي ده انديكيشن لحاجة وده انديكيشن لحاجة تانية يعني حالات بنقول في بعض الحالات اللي هي زي بعض حالات المرارة مثلا الحالات اللي هي برا الليبر دي برضه بتأسرع لإيه اللي, اللي تي بتعليه في بعض الحالات الفاتي الفاتيليبر اللي, اللي هي الحالات الكابد الدهني دي بيبقى الارتفاع اللي تي فيها عالي قوي لكن هلاقي حالة ذا الـ Viral Hepatitis مثلا أو الـ Overdose أو الـ Viral Stamore حالة الـ من الـ Viral حال عنده حالة الـ Viral يعني من 20 لخمسين فوض يعني من عشرين لخمسين مرة ممكن يوصل لحد مية حسب البروجريس بتاع المرض يعني حسب المرض في, حالته في, في وقته إمتى هل اكتشفوا في الأول ولا اكتشفوا بدري شوية ولا اكتشفوا إمتى المشكلة كمان اللي الـ L-T و الـ AST زيه برضه هتكلم عنه الآن بيبدأ يعلم قبل ما تظهر أي أعراض يعني في حالة البارغ بطاعت السرزات يبدأ الـ Enzymes تعلم لأنها دي أول حاجة بتبدأ تتأثر الـ liver يعني أول حاجة بتبدأ تحصل، أول مشكلة بتبدأ تحصل الـ liver تحصل في الـ liver، فيبدأ يعمل إيه؟ Lication Enzymes برا يبدأ يطلع الـ Enzymes يتروضها كلها في السيرة تبدأ بعد كده بقى حالات تانية، حاجات تانية إيه؟ تبع عليها تبدأ الصفرة تزيد يبدأ بقى الأعراض بقية الأعراض كلها تبدأ يبتسل لكن دايما الـ Enzymes بتزيد ذات في ناس تبقى سليمة زيل فلد ما عندهش اي حاجة ويبقى سعى داخل يعمل عملية فتاء ولا داخل ي... ي... مش عارف هيعمل اي حاجة ويقوله بس هنعمل شيكو ولا الانزيمات في السن يقوله انا ما عندهش حاجة انا ما بشتديهش من حاجة دي بيبقى ايه البرميلي تيست بتاعي الانزايز الالت و الاس تي عكس الده يبقى مش السبب اللي بر. اه لا ينفعش عنده ايه؟ ده بقر دي يعني انت في مرحلة اخية يعني اتكلمت ده بياخد علاج ما هو ما هي العلاج بيسلسر عن انزماد بالضبط ما هو العلاج يعني بص مريض الهباطايتس يعني ربنا يعرفينها عارفوكم ممكن يفضل حد يعني المرض يتطور معا حد اخره من انزمات العلاج مسيطر عليها بس هون الكبت دي عمال يتدور لكن انا بتكلم في الحالات اللي هي ايه ديست المريض ده خام كده زي ما بيقول يعني خد 3-منط ولا خد اي حاجة في الديابنوزيز الاوليانية بتاعت المرض عندي ده كلام ايه مختصر كده عن الـ. الـ ايه ال تي طب الاي اس تي ايه دي نفس القصه بتاعه الاي بس الفرق بسيط ان الاي المصدر الرئيسي بتاعه الليفر يعني ايه نمبر 1 ليفر ما لوش يعني هو لكن الاي اس تي جاي من الليفر وجاي من حته ثاني يعني اي زي ما هنا جاي من الليفر جاي من الار وجاي من الكدني من الهارت والليفر والسكليتال ماسل الكدني الار بي سيس فين فين اه موجوده تمام يبقى ارتفاع الاي تي بس ما اقدرش اقول ان هو سبيسيفيك لحاله فاير الليبتاتس يعني ال اس ده دا دايما مش مش نمبر 1 في كل الحاجات لا هو دايما ايه رقم 2 في حاجه سبيسيفيك حاجه مورز سبيسيفيك اعلى منه فلما بتكلم, حالة بتكلم في حاله الفايرال او بتكلم عامه في حاله الليفر انجري في حالة المشاكل الليفر انا بقول رقم 1 نمبر 1 وببص على ال اي ال تي لقيت ال تي عالي طبيعي ال اس تي عالي لان هما الاثنين خارجين من مكان واحد لكن لو لقيت ال-AST عالي مش شرط ال-L-T يكون عالي ما يمكن في الهرط صح؟ ما يمكن في السكيلة المصل لذا لو واحد عمل حدثة وقدر الله مثلا المحصل حصل المشاكل في المصل وفي العدلات وفي العظم التالي ال-AST بي يعني فمش شرط المعنى ارتفاع ال-AST إن فيه مشاكل في الليبر ال-L-T هنا مبروان وبعدها ال-AST تمام عشان كده بيقول لي ايه بصوا الجمله الاخيره دي بيقول لي ايه السي تي الدايجنوسيس في الام اي امي كاردي انفكشن هي لحالات الذبحات الصدريه والديس اوردرز اند يعني في حالات الدمج بتاع الماسل حالات المشاكل او الحالات اللي بتحصل في الايه ماسل دامج ما عدا في حته هنا ما عدا مشاكل الماسل اللي منشاها نيروجيكال يعني مشاكل الماصل يا جماعة مش عايدة أذع لحد ضعيب ضعيب مناس كبيرة اللي يقعد يحترم المحاضرة لو سمحتم مش قول الكلام ده تايمة لو صادر أي شكو من دكتورة السبت هيبقى في تصرف آخر لا دكتورة ماناليوم هنجي ايه يا مشكله احنا حضراتكم مكانكم في يعني انا من حد ايه انا اللي من 9 ضفت حضراتكم تيجي منتصفه وما 9 11 دي دكتور سيد يا دكتوره بقى تيجي 11 يا اما هتيجي هتبدل مع دكتور محمد وتيجي الساعه 12 يعني لسه ما يبدلوا مع بعض ميعاد لحد او حاجه لسه ما اتفقناش عليها حسين قاعده ايه بالظبط ده كانوا لا بقول لك مش مش مش احنا دي مشكله خلينا طب ليه مشكله كده طب التمر التاريخ حصل فين نفسك ضغطي والبايو ده المايكرو البايو الكام الاولاني ده احنا رايحين على الايه <تصفيق> <تصفيق> يا جماعة ده جدا المشكلة الصلحت الترمي الأولاني خفيف ده الترمي الأولاني اسألوا أي حد خد الدبلو مستانا اللي فاتت هيقول لكم الترمي التاني الحمد لله ما انتوا هتشوفوه الترمي التاني والله الترمي خفيف وكرسطه خفيفة كده والدنيا سهلة خالص فمش محتاج كل ده لأنا أطول وأنا ما بعملش حاجة انا كده كده بقف المحاضرات على شهر 12 عشان المدرج بيتشغل او يعني مع الاندر عادي وامتحانات وابتاع فانتو مش ايه لأ مش قولة يعني نص 12 عادي يعني مش ما تخليش مني <تصفيق> يعني مع الترما عادي يعني مع الترما اخلص مع الترما على نص 12 كده حسب الاجندة بتاعتي امتحانات الترما تبدأ انتا والمدرجات تبدأ اللي يستلموها والكلام ده الترما التاني بقا قدقا اكتر مضغوط كده نبدأ في شهر تاناتا على ما نمتحن في شهو الاثنين والامتحانات تخلص ونقولتو نبي اسبوع بقى ولا اتنين اجازة بقى ما انتو باخدتوش اجازة عايزين اجازة تبخدو اجازة ندى ندى ايه فين في نص ثلاثة لا نفسي ببدأ والله استنى الفاتح بدقين تمانية ال... ال... ثلاثة وكمان على ما الناس جادوا اتكن الاسبوع اللي بعد يعني كان نص ثلاثة نص ثلاثة وامتحانات بقى كتير بالتنين مش متأخرة في معادها عاجة ستة ديالة بخلص من خمسة يعني قدام بيبقى قدام بزيط شهر ونص شهرين الكورسي الجن بقى كبير جدا فانت مصلحات الترمي الاولاني هو يعني بزيط هو كفايته قوي كده لأ مع الناس مع الاندر عادي شهر واحد عادي مع الاندر بتاخده لسلسل سنة كده عادي ونرجع الترمي التاني الناس طبعين لكن... او الله اللي خاضرت بتحصل سنة فاتك جدا بك هيا طيب معايا نينا؟ ده الايه؟ بيقولي أسباب زيادة الـ AST في أسباب في السيولوجيكا وفي أسباب برسيولوجيكا في, السيولوجيكا. في السيولوجيكا يعني ايه؟ يعني ايه كلمة في عشان نتعدي علي بردو في كزا حالة تاني قدامك؟ حاجة, قدامي؟ حاجة يعني هو الـ AST زيادة بس مش مرضي ما عندوش مرضي يعني لقينا فين؟ في النيونيتس الاطفال الامبورلسس ومنططين خالص انه لسه مولودين ده بيبقى طبيعي ان عنده الاسي وكالاء الالتي برضه على فكرة عائلة لان طبيعي الطفل بيبقى مولود بيبقى الليفر بتاعه لسه مكتملش ده اللي بيسبق برضه مشاكل الصفر عند الاطفال ان الليفر بتاعه بيبقى تكوينه لسه مكتملش بي... بيكتمل بيقعد يعني فترة اسبوعين مثلا ثانية تانية ولا شهر كده عمم ايه تكوين الليفر كله يكتمل فده لو جي ستيلو الليبر انزيم بتاعك لقيتها عالية دي مش مشكلة دي ممكن حاجات زي كده فيه في الكيسز يعني ممكن احكي لك قصفة كده طويلة عريضة وانت مشو اخد بانك ان انت بتشتغل معا دوت تفلص غير مثلا او نيو نيت وقولك الاستيك بتاعك اخدق بانك رقم شوق خارص ايس دي بقى استيك او تتوقع استيك ايه بتاعه يطلع كامل تديك اختيارات مثلا تروح لك ايه ضرب لي ايه اعلى رقم اساسا ال اي سي تي عالي هتاخدي بالك تي عالي ما عنده مشاكل في القلب بقى والسي كي بقى عالي عالي انت مش واخد بالك ان دي حاله فيسيولوجيكال حاله فيسيولوجيكال يعني ايه يعني حاله طبيعيه يعني بقيه التحاليل بتاعته طبيعيه حد معين في الزياده لأ ما بتبقاش بقى زي ازيادة اللي هي اللي العالي قوي دي يعني لو هو المعمل بتاعي اخره 30 و 40 يزلع 70 80 اه ما يدرمش بقى في الميات والقلبات و... اه لو زاد قوي بقى لكن ازيادة اللي هي اللي في السيروجيكا بتبقى طبيعية لانهو كمان الجسم بيصد يعني يوم عن يوم بيفرق يوم عن يوم تكوين نيفر بيكتامل يوم عن يوم بتلاقيه الانزيادة بتقل الانزيادة دي كمان موجودة في الجسم ليها فات الجسم بتخلص منه يعني كل إنزيم ليه عدد ساعات معايا الجسم يتخلص منه فلما تكون الحالة في السيروجيكال الجسم بيتخلص من إنزيم الزيادة ويجي تاني يوم يفرض أقل في نسبة إيه؟ صار معايا؟ طيب، فده حالة في السيروجيكال الحالة في السيروجيكال بعد هي الحالات المرضية زي إيه؟ UNDILEVER DECED تكلمنا فيها حالات الهيباطايتس والهيباطيك نكروز اللي هي التطورات والسيروزس اللي هي التطورات الهيباطايتس الكاردية ديسيف حالات مايجاردي الفركشن دي حالات زي ده بحصل ليه مشكله الماسل ديسيز حالات الهيموليسيس ان يحصل نزيف كتير او يحصل تكسير حالات اي حالات تكسير في كرات الدم الحمراء زي بعض حالات الانيميا بيحصل فيها في حاجه اسمها هيموليتيك انيميا الانيميا بيبدا ايه يكسر كرات الدم نفسها جسم يبدا يكسر كرات الدم نفسها دي لو استها لاقي دي لان هو جاي من احد المصادر بتاعته ايه كرات الدم طيب طيب هنتكلم بقى اسف عشان اعمل كلينيكال سيتين كان سبتائي الايه ال تي والايه كله بقى كلام ايه احنا حكيناه كله بس بم... بنرتبه ثاني يعني بنرتب افكارنا كده ثاني عشان تبقوا فاهمين هو اسمه من رتت الدنيا ماشيه ازاي في ليفر ديزيز اتكلمنا زي ما قلنا في ليفر ديزيز ان ال تي والاس بس اللي بيبدا يعلى الاول الايه ال والارتفاع بتاعه بيبقى ايه من عشرين لخمسين حسب ده لو هو حالة فيرل تبقى تتوصل لمية لو الحالة قال من كده تبقى ايه حالة ايه ايه طيب حالة الهارت دي سيز الانهي اللي هيبقى مرس بيسيفك انه هو اعلى فيها الاسي تي الاسي تي انا راجل مالوش اي علاقر الهارت الاسي تي هو اللي هيبدأ اعلى في خلال ستة لثمان ساعات واخد بالي من التوقيت ده عشان الاسي تي هيربط مع ها معايا بقى هو ربط مع الايه اللي تي وريتي خلاص هو لسه هيربط تاني قدام معايا ماسك ايه ماسك ايه امسكين بيه من حته الهارد اخذ بالي من دي كويس قوي بس لما نمشي شويه كده نخلص ثلاث اربع حاجات كده هنبدا نربط بقى انهي الاول وانهي اللي يعلى اكتر يعني انهي اللي هكمل الحاجات دي بقى كلها ايه في الاخر كده تبقى كيس سكيلز زي الفل حلو تمام ده بيعلى بيقول في خلال 6 ل 8 ساعات وبيوصل اقصى ارتفاع لي من 18 ل 24 ساعه طيب في حاله السكيلتون ماسل السكيلتون ماسل ديسيز هيبقى الايه ال تي اولى او اعلى بيبدا يعلى عن ايه عن ال تي بيعلى اكتر من 8 مرات معايا ده حالات النيوجينيك اوريجين الحالات اللي اصلا يعني فيه بعض امراض سكيريتا المصل بتبقى وراسية يعني دي وراسية يعني ايه؟ يعني حاجات متوارسة في بعض امراض اللي هي دمروا العضلات ومشالها حاجات كده دي بتتوارس من الاجيال من المنسب من لو الام تبقى حاملة المرض مثلا وميظهرش ويظهر على الابناء ومشالها ايه القصص دي دي قصص وراسية قصة وراسية ايه سيما مش دعمه لأنه المصدر بتاعها ما هوش جاي من المصدر نفسها مش المشكلة المصدر نفسها الأورجن بتاعها هي المشكلة جاي حاجات إيه؟ نيولوجين تمام؟ القلبح القطيك برضو ده بيعلي لي ال-ACT وال-ALT وبيعلي G-T كمان معاهم هتكلم عن G-T بعد شوية القلبح القطيك الناس اللي برضو القلبح لك اللي بتشهد القلبح الكتيرة وتاخد القلبح الكتيرة بيبدأ يعلم معايا ال-ACT وال-ALT طيب بصوا كده بقى حضراتكم للكرف اللي قدامي ده بيقول ايه هم حد يوضح الكرف ده حد يقدر يوم الشاقر كويس كده اللي مع الكتاب ممكن يبص فيه اللي مع الكتاب او معالبا بينت الورق ممكن يبص كده في الأرض. مش كتاب لا الكتاب لا في الكتاب شوفوا شوفوا ما هو كده في 2 و شرح الكتاب برده برده انا مش بحط عليه وريني طيب وريني بعده ايه دي ايوه ايه طيب حد بقى ممكن يقوم يشرحه حد فاهم حاجه من ها. مين هيوم يشرح؟ مين ممكن يوم يشرح؟ صوت بقى صوت هو ده بيتكلم عن ايه؟ الكف بيشرح ايه؟ لا بقولك انا قلت حد حد يرفع ايده ما حدش انتقاضوش <تصفيق> بقية الكلمة متعدين عايزي تكلم يوم يقف ها. حالة ايه؟ طب ماشق ماشق بكون ان فيه ان الكفدة بتكلم على الانزيمات وهي بتدول ان فيه حالة خطر او في فيه مشكلة طيب اشرحيلي إيه, ايه الدنيا دي ماشي ازاي ومشكلة فيه؟ الايه اللي في زايدة؟ زايدة ايه؟ ها ال LT اصلا يا جماعه بصوا اه طيب تمام ها ده على ان ده ده ال صح اه وده ايه ده ال ST امم طيب تمام اللي عند كله ده واضح كده ان هو ده على فكره مش هشرحه ناس تكون بتتكلم ومستنيه ان بعد ما يخلصوا انا هشرح انا مش هشرحها فخليكم معايا امم ايه دول اكيد هي حاله ايه يا تمام تمام دايم الخلايا لسه الانفا مش خايفه بتزيد فتش شويه بعدين لما بتبقى دمج بقى فبتزيد الخلايا دي طب الخط المنقط اللي تحت ده ما حدش فاهم اسمه ايه اه تمام لا اللي هم اه تمام اه لا الكلمه دي لسه من شويه حد فاكرها لخله والله انا سامعه وموقفه كده وعامل صوتي ده غلطتت غلطتت التكل يا <تصفيق> كده عايز اسمعني تقول ايه يعني ظهر بعد ايه ما هو انتوا يا جماعه اتكلم عن فاين من دي خالص ليه ده دي اهم حاجه يعني ظهر متأخر دي كلمة اللي انا قلتها من شوية صح؟ البلوروب اللي لما علي البلوروب لما هي اعلى البلوروب لما هي اعلى بقى تظهر اعراض الصفرة ويبدأ المريض مش نسفره وتظهر صفرة عفعليه والكلام ده الاعراض ده تبدأ تظهر يعني يبدأ حالة مفرر الهباطيس للمريض ياخد باله ان في مشكلة بس الظهرة بعدها بقد ايه؟ ها؟ يعني بدأ البيك بتاعها ياخد اعلى, أعلى كيرفلي متأخر هنا في انتو متكلم فيش في ايام بتاعتي ده اللي انا بتكلم فيه من الاول يعني انا بقول له اولا لو عندي مريض كابل اروح اعمل له لسه او بلاش هو شاكك وعايز يعمل تحليل انزيمي مع نفسه كده الراجل عايز يطمن عنافسه اروح اعمل لت الاول ولا اعمل لست الاول لأيه بصوا لت اول حاجة بدأ اتزم ده الهول الـ ال time اهو ادي ايه لسه ماكملش وان ويك اهو اهو بدأ ايه لت يعني تمام؟ وبعديها بشوية بدأ ال e تمام؟ يعني برضو مع كده ال-L-T للتفاع بتاعه كان جامد جداً عن إيه؟ عن ال-ST وبياخد وقت أطول على ما يقال على ما الجسم بيبدأ يتخلص منه بياخد وقت أطول يعني بياخد وقت أكثر الجسم بياخد وقت ال-L-T في الجسم بيقعد فترة أطول عن ال-ST e بكل المقاييس ال L-T و الـ بتاع التعليف بيبدأ إنتاجه الأول بيبدأ الـ, الـ, الـ بتاعه الأول من الـ Level بيعلى أكتر يعني بيبدأ يعلى بيأخذ إرايات أو بيوصى معي إرايات أعلى من ال L-S-T بيفضل موجود في الدم فترة أطول من ال. l s فبكل المطاييس وكل الكيرف هو إيه اللي اهو الكيرف اللي قدامي ده بيشرح كل الكلام اللي احنا عمالين من فيه ده وفي نفس الوقت كل الأعراض دي كل الأخباطة دي كلها حصلت قبل ما تزهر الأعراض قبل ما البليروبن يعلم يعني هيا فلسه البليروبن يعلم بس ايه متأخر على ما يبدأ يعلم فين ثلاث أسبوع مصر الحاج يكون الكيرف بتاع إيه اللي تيه خد بيك بتاعك على ما يبدأ البليروبن يعلم بالروبن يبدأ بقى يعلى ويوصل للمكسيمم بتاعه فبعد ما يبدأ الـ الـ الـ, الـ, الـ, الـ, الـ, الـ ينزل ده <تصفيق> <تصفيق> كل الكلام ده موجود في الـ الـ الـ 3 خطوط من قدام ده لا تخدي بالك انا بتكلم دلوقتي على اللحظة الاولانية او بداية إفراز الفري.. الانزيم ده النزيم ده كل يعني هو بيتجدد كل يوم مثلا سين هو بعد 25 ديه دي خلاص يعني بتبدا الجسم بيفرز تاني يعني بعد ما بيوصل لاديه في الريدي ديفر المشكله ما زالت موجوده يا لا مش ليها نورمال مش ليها تاني الكبد مطلع الليفر مطلع تاني لان هو ما زالت في الليفر موجوده ما اتحلتش ده دي هنا بيوريك ان يعني فترة الانزيم دوت في الجسمة دي ايه اللي تم افرازه في اول اسبوع ده او تم افرازه في اول يوم من المرض كمية الانزيم اللي تلعب في اول يوم من المرض الكمية دي هتعرض لحد 25 ميك وبعد كده الجسم يتخلص منها طب ما هو تاني يوم حصل افراز تاني ما هو يوم حصل او هكذا اللي برا عمال يطلع مش غال عمال يطلع معاني صح إلي أن يتم السيطرة على المرض إلا المريض يأخذ درجة أو يأخذ علاج يبدأ يسيطر على الإنزيمات بس برضو مع السيطرة على الإنزيمات الليفر برضو حالته بتتدور يقولك دايما المريض الليفر ليه بريكوشنز معينا يلتزم بيها ليه؟ لإن انت, انت مسيطرة على الإنزيمات بتاعتك وكوي سطول من انت إنزيماتك مظبوطة يعني, يعني أنت تمام بس الليفر مع الوقت مع الوقت مع, مع حاجات كتيرة جدا الممنوعات بيبدأ إيه برضو حالته عملت سوء تمام دي اتفهمت كده قدامي هتيجي واحده زي دي قدام بس هدخل معاها السي كي والسي والله هتظني ان هي بسيط بس شويه طيب انا كده خلصت كلامي عن الايه حد عنده فيه حاجه حد عنده فيه اي سؤال المرحله المرحله المرضيه دي كان انت قال بي... اني مرحله مرضيه هل هو اكتشف يعني انت بتسالي متى متابع ما هو ايه اللي خلاه اصلا يتابع وده اللي احنا بنقول ايه اللي خلاه يتابع اول مره عمله اكيد عمل بي سي ار مثلا لا عاد اول مره عمل التحاليل الايه اللي فيها الايه ال سي دي علم ياخد درجه درجات من على الانزيمات أنا وحلاك في حاجات تاني بقى هتلاقي القلبه منك بصين من ده اكتر مرتر من الليبه طول ما يعني داينا دا كاتل القلبه كويس بطول الطمي انزي ما جي بيبصها بقصي لحاجة عبيرة عليها زي ما انت يقول لي ممكن يدخل حركة خير من دماغة اوكي بس الالبومين، طول ما الالبومين بصي على قدائة الالبوم طول ما الالبومين سواء لي طلع قدر من اثنين بداعنا نقشه طلحات الخاصة اه يعني بصي على الالبومين لأنه هو دوت اللي ده في القاية فتاعة يعني انتو رسالنا في القاية بتعمل بقى سواء مش عارف اين فروتني ايه بتاعت الالبومين بقى دي ويا خفوا عن الالبومين والكلام ده لكن طول ما الالبوم المتذبط المريض حال لكن الأدوين اللي بناخدها كده كده هي على... بتصير إنزيمات فبتخلي حلل عامة للمريض طيب برد لكن بدأ الدنيا بقى اطلق وده بطل... ده... بيحصل بيحصل ده قدر آه يعني ده قدر بيحصل بيحصل فشل... فالآخر بالآلبوم اللي معاك يقل مع مثلين يعني دي بداية إيه... ايه وبرضه وبرضه مراحل بذي ومراحل بذي يعني, يعني مريض الكابد رابرنا عفته بيخش بعد كده لخبطه كده ومخبطه في حاجات ثانيه كتير يعني مش بس او حاجات ثانيه كتير فمش يعني بص المرض دوت يعني هو عمره نوع مش الناس بتشفي بي 20 سنه 25 ايوه دوره وفي ناس شكرا لله كل الدسه ما بتشفيش خلاص بس دول ده هو ممكن تظهر بس يا جماعه اسمعوا يمكن, يمكن تستفيدوا حاجه ممكن بشرط ايه اه عشان انا ما اسالكمش ايوه ما انا كل البسمعه ان انا عملت لي سياره لي بي شنطه يعني ما حد غلبي. لا غير لا ده المعمل خالص صحيح شيخ المعمل غش شيخ المعمل غش والله يا اخي يعني ما في حاجه كده ده التغيير ده ميحصلش في شهور مش يحصل من صلح الجليل هون مع مغاية شفته والله مش من كيش مليون؟ ماشي من 200 ألف إلى ممكن لكن المليون بدون علاج خالص من 200 ألف إلى 100 ألف يعني أقل مزداد لا ده كلام مش ما اعرفش طب بناء ايه انت ممكن عشان لو صح ممكن لو بياخد ريتن هيقل لو بياخد عداد من لكن لو مبياخدش علاج هلقل إزاي؟ يعني لو بياخد علاج هيخض على علاج العلاق لكن لو مبياخدش ده فيروس ده فيروس جهه الجسم فيروس بيس في أرض بياسبك إيه؟ بياسبك الفيروس إلا ما كان الجسم دوت منعته عالية جدا إلا لو الجسم ده يعني سواء الفيروس ده يعني حاجة هو في الأول فقط حاض فلو ما نعدي الجسمة عالية ممكن نتخلص منه بس عايز بقى واحد ايه يعني بومب يعني لنبومك بص الى الان الى الان العلاقة بين الفيروس C والسكر مفيش الرابطة اللي بينها مش موجودة الرابطة اللي بين الفيروس C والسكر مش موجودة يعني اللي يقولك ان الرجال الفيروس C لازم يجيلوا سكر لا هي موجودة بص هي بتحصل فيه نسبة كبيرة احنا كنا شغالية لذلك مش استقصر على الجزئية دي المريض الفيروس, الفيروس سي والديابيتس نسبة كبيرة جدا بتحصل نتيجة ممكن لمنعت المريض او ان بيحصل حاجات اه يعني, يعني الجسم حالته المناعية كلها مش, مش مزبوطة فبيحصل مشاكل في الخلايا البنكرياس تبدأ تقصر على افراز الإنسولين لكن ليه هو بي... بي استجابته للمرض طبعا طبعا استجابته طبعا ده اساس استجاب طبع هو مريض السكر دوت حالته الطبيعيه مريض السكر ده اصلا الكبد عليه لوت يعني ده ان الليفر بتاع مريض السكر عليه عشان كده ده السكر لازم يمشي على اكل وعشان يظبط عشان ما يزيدش في ما يدخلش ما, ي... ما يعملش ضغط على طبيعي هو عليه لوت فجات يا يخش معاه بيبقى الجسم بقى مش قادر يقاوم مين ولا مين يعني هو مش قادر يقاوم معايا فكره مش كده عم اللي عايز ياخدها يقراها ومش منين دي. ان السكر عدم استجابه والكلام ده بقى بالبيبرز المنشوره دي متاحه معايا وهرفع مناقشه لسه عم تنمتوا انا ليك انا شو اللي كويس الكيت اللي لقيته من الحبايب كويس شو انت بس هتلاقي ال تي احسن اكتر من دي 10 10 عايزين ايه فرق كتير يعني مم. لا ما في حاجه ثاني في سبب ثاني هو من اول ما خد العلاج وهو مش مستجيب يبقى المريض في حاجه ما هي في مشكله دي في مشكله ثاني في حاجه ثاني لا مشكله تاني في الكبد الكبد انت اللي كان في الكبد في مشكله تاني في الكبد ما هو التليف ده بيحصل بيحصل التليف ده مع الوقت بيحصل يعني هيجي بعده كمان التليف التليف ده منين انت اللي بتشراه بس التليف بيطلع يعني خالص كان في تليف نسبه التلاف بتطلع وظائف كلى يعني تليف كده كده بيحصل بس اه اه بس ممكن بقى لو في يعني حاجه ثاني مثلا زي البقر او في حاجه ثاني بقى كانسر تيومرز او كده ممكن ت... لا والله بل... ما كي... اه القنوات المراريه كده مسدوده خالص خلاص يا جماعة هتكلم بقى لحاجة تاني من ضمن مجموعة الترانس أمينيزز برضو انا مش عارفة هي في الكتاب عندكم اه, اة, اه, اه متأخرة شوية صح جي تي متأخرة شوية بصوا في حاجات بسيطة انا اتغيرها الترم ده يعني زي اللي اتكلمنا عنها بقى انا فاتت عالفانكشنال بلازمة انضايم دي مش موجود عندكم في الكتاب خالص فديه في البار بوينت معي يبقوا في حاجة بس يعني حاجة جاي ما كان حاجة بتاع يعني, يعني مش هتفرق بقى معاني انا بس جبته وراع السنة بتكلم على مجموعة الترانس أمينيزيس فايه؟ يبقى هو داحل معاني لان هو برضو اسمه ايه؟ جامل بمجموعة الترانس أمينيزيس نفس القصة بيقوم بنفس الروب بيعمل نفس الدول ان هو بينقل مجموعة الامين بروب من الافا في تواصل ايفا امين أصل. نفس القصة بالضبط إن هو الأمين الأسد مع الجلوتاسيون بيديه الألفا جلوتاميل الأمين الأسد مع السيستاني الجويسي تمام؟ طيب بيقول لي بقى هو موجود فين البريزنس بتاعه الجيشيتي موجود فين موجود في السيل ميمبراين بتاعه الكيدني البايل داكت بنكرياس الجول بلادر سبلين الهارت البراين وستيمينال فيسل طيب أنا جبت الشبت الليفل؟ هجبت سترة الليفر يبقى الجي جي تي المشكلة اللي فيه بسميها هباتو بايلالي لما اجي هتكلم بقى في الكلينيكا سيجنفخنس بتاعته اول حاجة في الليفر ديسيز انا ليه دخلتوا مع الليفر رغم ان انا ما جبتش إن من الصوفز بتاعه ومن المنشأ بتاعه الليفر بس لان هوا برضو المشاكل اللي بتحصل برا الليفر بتس... بتعملي مشاكل في الليفر الصفرة اللي بتزدي بتأثر على الليفر يعني القنوات الملارية اللي هي مصطلة بين الليفر وبين الجول بلدر والدكس اللي بين الليفر والسبلين كل دي لو تسدت تبدأ تأسطر أو ترجع للليفر فالمشكلة تبدأ تظل كإنها في الليفر لكن المشكلة جاية منين هبات وبلري ما قول هبات وبلري هبات وبلري دي معناها إيه؟ أن المشكلة من بره الليفر من البايلز البايل دكت اللي بره الليفر يعني حصل ده لو مريض مرارة ده لو واحد عنده مرارة حاجة بسيطة خالصة هي سملة لو, لو مشكلة في المرارة واستشوشتيه هلاقيه عالي لو سبته فترة بعد فترة هلاقي اللي تيريستي بتاعيه ليه لان هو أثر على الليف بس هي منشاها جاية من خارج الليف الحاجة التانية في البنكريات بيبدأ برضو يعني هو من احد الاماكن الموجودة فيها او من احد السورس بتاعته البنكريات او في حالة وجود تيومرس في اي مكان بعمل الاماكن اللي احنا قولنا ايه المصدع بتاعه بالاخاصة في الليفر يعني لو حالة التومرز في الليفر يبدأ ايه؟ يعني التومر في البنكرياس يبدأ يعني جي تيمت او محيطة المهمة في التومرز اللي هي بتبدأ ايه؟ تظهر معاين بس هي المرارة السبب اه مهين بس بعد وقت وغالباً مريض المرارة ما بيتسافش وقت بي... بيتمارمخ في الأرض من مع العنات سادة يبقى خلاص يبقى أنا مسيطرة على كمية الصفرم هي المشكلة في إيه؟ في كمية الصفرم أو في العسرات الصفروية اللي طالعة من, ال... من الكبد والمرارة مش مخلصة هالي طلعت دقاً من الكبد والمرارة م... هتققع في الجسم وتبدأ تقصر على الليفر وتبدأ ت... في بعض الأنواع دي ما هناخد الترم الجيه الكورس البليروبين والليفر والعسلات الصفرات كلمدك وتبدأ ترجع للليفر تاني فطبيعي ان هي بقى تقصر على الليفر ومشان كده قلتني هي ضمن جزء اللي الليفر ديسيز بس أكتر حاجة أو أكتر ماركر هنا عندي ايه الجي جي تي لكن في, في حالات الفايلر هباطايتس برضو على فكرة الجي جي تي بيعلم بي بس بعد وقت يعني بعد وقت كتير جدا ودايما عندي داخترا ما بيحتموش بي لأنه هو حاجة مش ماركر أساسي في حالات الهيباتايتس مش سبسيفيك هو بيعلى عشان المشاكل اللي بتحصل في الليبر بت... بت... دايما قولنا البليروبين بيبدأ يعلى والصفرة بتبدأ تزيد فدي مشاكل هيباتوبالر يبدأ ايه؟ ناتج لها جي جي تي يعلى فهي زي ما يعني تحصيل حاصر عندما تتقسل جي جي تي لي تحصيل مش شرق معايا فحاجة اكن الاساس عندي في في او في حالات الليفر الايه ال اللي تي والاي اس تي لكن هخش في الحاله اللي هي الـ ها جي واخد بالي من النقطه دي كويس جدا معاها قلنا البكتيرياات الديسيز كلها دي برده ايه من الحاجه اللي بتعالج جي ياخد وقت اهو واحده اللي احنا كنا بنقوله هتيجي مسيطرنا سيطر على انزيمات اكل متهيله لا شمالي ايه اللي في عادي لا بعد وقتها يعني ما ممكن ياخد وقت كتير جدا يعني يعني ممكن ياخد وقت طويل ممكن, ممكن يلاقي اصعب يعني انت حالاتك كلها بتنفع ما اعمل ايه ده ونبقى <تصفيق> ده طول الحاله كلها يعني تاريخه من ما غيرتش بالوصفه يا شفتي لو شفتيها بالموضوع هتساء باللعب انا شفتي شفتيها بالموضوع كده مش بنظف بجد لان من من حالات اللي من, من علامات قبل ما يموت في يبقى ماده حاجه ثاني طلعتيله بالليل ولا حاجه جات له شوك كباري. لا اصل يعني في الاخر المريض الكبد خلاص كل حاجه عنده بتظبط ما انا ممكن تاخد بقى, بقى. <تصفيق> اصعب الكلام على قلبي والله العظيم الكلام في الليفر ديسيز ده بس يعني, يعني لا فعلا يعني يعني يعني حاجه جدا راحت بيه فعشكيه بكلمكو فيه بقلبه والله يعني البيل البيل الان هشفته قدامه فرو مئتو زد وانا جاورا حبيت سلها يعني اه مرودة يعني شفتها قدام فرو مئتو زد فا والدي كنت وفى البلروبير معليش بحد الاخر خالص يا سبت يبقى والله رفعته بالضغط وانا جاورا حبيت ايه كده اي كتير كمان وانا جاورا حبيتك باربانا كلمة باربانا كلمة والله يجد لأن المريض اللي بيجي بكل آية مشاركة. يعني بيبقى كتلة صفرة بيبقى كتلة صفرة كلها كده مش صفرة أورى يعني من الصفرة خلاصة بكتابة بيقص وممكن يدود كمان مع اللياب المرارة هي مشكلة تتفقم أكثر مع اللياب المرارة المرارة موجودة حيث بسيك الشعب اه، المرارة موجودة يعني دي برضو نقطة لو المرارة موجودة يا جماعة فتاة بتصي... بتقلل حدة المرض شوية يعني حتى زميلة كرة بتتكلم برضو ان هو شايل المرارة والانديمات عمالة تعلي معاك فدي ع... دي عملة ركح لان هي الجلب الاضر او المرارة من الحاجات اللي, بت... اللي بتخلص الصفرة بتخلصني من الاصلات الصفروية كلها فناوين شغاله كويس بس شغال معايا لاخر ممكن تسيطر فعلا على اه على البيروب العام لكن في حاله غيابها بيبقى اصعب بقى اي ظهور للبيروب بيبدا يظهر على المريض كله فجاه يلا عايزين حاجه شايفه الدكتوره منال والله اني دي خالص يعني نتقابل اخرها تيجي يوم السبت الجاي اه دكتور مخصص حوالي على